عهدا قطعنا هناك من الحرم إن العهود عهود عهدا قطانه هناك من الحرم إن العهود منذ القدم هناك من الحرم ان العهود عهودنا منذ القدم وعلى الجهاد طريقنا نحو القمم لنرتضي القيعان في الجبل الأشم وطريقنا نار وأشلاء ودم لا نتقي ولا نحيد ولا ندم آه صوت ودافعوا بالتجاء أحلى نقم ودم الشهيد على الطريق